مع سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين مذيرا الذين هم ملك السماوات والأرض ولم يكن واتخذ ولدا ولم يكن له شريك في المل وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون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 قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا وخيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا لَكِن سَيَكُونُ مَعَهُ لَدِيرا أَوْ يُلقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّتَانِ يقولون انظُروا وَقَالوا الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك, ذلك جنات من تحتها الأنهار ويجعل لك قفورا بل تذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من سمعوا لها تغيضا وزفيرا واذا ألقوا منها مكانا ضيقا أقرى لدعو هنالك ثبورا لا تدر اليوم ثبورا واحدا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضل السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا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 إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصلرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا أو نار ربك لا تكبروا في أنفسهم وعتمتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ المجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدنا إلى ما عميوا من عمل فاجعلناه هداء من منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسنا تشطق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحما وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخلت مع الرسول مع الرسول سبيلا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإرسال سال خذونا وقال الرسول يا ربي إن قوم تأخذ هذا القرآن مهجورة وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرّين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ليثبت به فؤادك وربك أَتَلْنَاهُ تَرْوِي لَهُ وَلَا يَتُونَتْ بِمَثَلٍ إلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَبْشِيرًا الَّذِينَ يُشَرُّونَ عَلَى وَجْوهِهِمْ إلَى جَهَنَّمَ أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب واجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فَقُلْنَ اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَجْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقُنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةٍ وأعتدنا للظالمين عذابا أَلِيمَا وعادا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرش وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تكثيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يردون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليدلنا عن الهتنا لولا او صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا ارايت من وانتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كم أنعام بل هم أضل سبيلا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 وهو الذي جعل لكم الليل إباسا والنوم ثباتا وجعل النهار نسورا وهو الذي أرسل الجياح بسرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بندة ميتا ونسفعه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذب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 كالعلى الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفاه به بذنوب عباده خبيرا، <تصفيق> الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما فِي بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرف الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له مسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن يُدْنُونَ مَا تَمُرُّ لَا وَزَادَهُمْ نُقُورَا تَذْكُرُ النَّبِيَّ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرْجًا وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وطمرا مُنِيرًا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين ينشون على الأرض هبنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سججا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساما فقروا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إله الآخر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 من تاب وعمل صالحا فإن له يتوب إن الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يحروا عليها صلاه وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا الازواج وَجَنَّاتِ النَّعِيمِ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الْمُتَّقُونَ لِلْمُتَّقِينَ إِيمَانًا أُولَئِكَ يُنْجَزُ لَهُمُ بِمَا صَبَرُوا ويلقون فِيهَا تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما